بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحما للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويعطون الزكاة وهم بالاخرة هم يوقنون اولى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 تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُم وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كريم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 وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابِ السَّعِيرِ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 تعُهُم قَليلَ ثمُ نَ الطَّرُهُمُ إلى عَذاَابِ غَرل ثمُ نَ الطّرهُمُ إلى عَذاابِم غَريل وَلئِن سَألْلتَهُم مَو خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضَ لَ يَقولُول اللهَّه قُلِحَمْدُ قل للللههِ بَالأَكسَرُهُم لاَا يَععلمون مَا في السماواتِ وَالأَرض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 لَ تَرَأَّ الْ الفُلكَتَجرِ فِي البحرِ بِنعْمَة اللله ليورِيكُم مِنْ آياتِ إ فيِي ذَلِكَ لآيات لِكُّ صَبار شَكور وَإذا غَشِييَهُم موجُ كَ الّل لِدَعَوى الللههَا مُخلِصينَ لَ الدينين فَلَماا نَنجهُم إلىى البَرّ فَ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 إِ اللَّه عَدَهُ المُ السَّاعةِ وَيُنَزّلُ الْ العيثَ وَيعلمُماَا فِي الْ الأأَرْحَم وَماَا تَدْر نَفْسُم ماَاذاَا تَكْسِبُ غَدَ وَماَا تَدَر نَفْسُم بِأَيّ أأَرْض تَم إِ اللهَّه عَمُ